بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَأَمْرَةَ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَشْقِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَغْفِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا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 وَلَوْ فَ تَخْنلَيْهِم بَابًَا مِ السَّمِ فَظَلُّ فِيه يعدُون لَقَاُواَّمَا سُكرِرَ أَذَ صَغونَا بَلنَحْنُ قَووم مَسْحُون وَلَقَد جَالن فيِي السَّماءِ بُغودَ وَزَيَّهَا وَزَيَ النعَ النا وحفظناها من كل شيخان رجيم إلا من استرق السمع فأدفعه شهار مبين والأرض مهدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعل فيها معيش ومن لستم له برازقين وان ني شيء الا عندنا خزائنه وما ننزلوه الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح فلا واقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَضْرِمْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُغْرَمِينَ إِلَى يَوْمِ وَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ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 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا, إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخدين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 ورجوهم أجمعين إن امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل روط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَ أَهْلِهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن يُهْلِكَ حقوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء هُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَـالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَذِكْرٌ لِّلْمُقْوِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَضَالِّينَ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَهُم بِإِيمَانٍ بَيِّنٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ كَانُوا عَنها مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَبَاحًا وَهُمْ فِي عَمَدٍ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ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 فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون تصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون